استطاق الحب وانطقه فهبنا يوم الفزع الاكبر لاي منه فان الغتال مؤمن ما احل لهم الا فقه يا ارحم الرحيمين ليتي ابيتنها ليتي بسر قصاز از از از يمكن انتريستن قصص ما كنا دغدس كيف شلون انتريستن حقيقه الله ان شاء الله توصلوا ke ken na kazat hamu ara he he sughi na kazatau chesu kenara untara etni tap interes me isa he gu bu ka bi malik al haqqot bi sin he khali ches au A man je dir qu'on a vu gente albi tan qarci as bituni ayda tez botkun bu anejindi esheb ikli khalilalar fastami ila kabib bin malik al ansari اشهد قضيتني بنغلاي حين الضر فقال كعب كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاه الا يوم ابو يود الا ورج استساء ورجه غزاه غزاه ثني غزاه نص انقيلى اي غزاه اجتئله فحق تبوك غزوه ولم أكن قد اقوى مني على غزو ولا ايسر هب تبوك اسقاس bishu quwat havquq anju bishun bihay havquq anjin diye hena ta khalaftu an tilka al hazwa hav qaza ashtar qasa sing qaza tilba qulmasa yu za'if kunigub anila bols mal hechu nigub tabu qat qasa kinna quwat kinna va arati kinna qubut digub anila bul bu negejilil heqwat اذا اراد الغزو ختم خبرها اورا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغوا تكتيكه انه غزو تحقيق وقنمت شيب غزوات طلب قنغه كيف كيف انو قال بيت نورن بغيرها الا هذه الغزوه فحب تبوك اسقوا صلى الله عليه وسلم قدي انتقو كير ني كان غريتني يقول ولعل الذي جعل رسول الله الله عليه وسلم لا يكتم خبرها الحر كان شديدا وان السفر كان بعيدا حبختو رسوكي الله عليه وسلم اصق <تصفيق> الدنيا انك سفري كد انك تبوكه privileged للمدينه القدسه انا Heşha Awarega Sabayisavat Hosaman bit sumat hilugo. Hedingo فاش اورق <تصفيق> صلى الله عليه وسلم وقنبل بي تنينه ولاقى تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز مسلمون معه اورق عليه الصلاه والسلام يقول حضر لي لقيت ابو الخير رسول قلت موصل لشو سول بالله لي تقول رسول ويرنيلا فاتفقت اخذ الى السوق لاتجهز معهم يجد لخديج يقول رسول ويرق الانام واتوا قلوا اني لكي بزار طيب ابو سيزين يقول يا رسول قلت ام بوسيزو لكنني كنت ارجع في كل مره ولم افعل شيئا فاقول في نفس جيج جي النخله اجو بذرا استت جوتلن ان شيب نجو جوسجكون جينشين دي بنف سالي اولو اني لا انني لا على ان اتجهز في أي لحظه تجل بها تشو جناخ بطرمان هرغوس بولجو مليونا بوتلو ماخ اتوخ بولجو حادور بولجو جنا جين دي بنف سال وما زلت أتمد في ذلك حتى جد الجد المسلمين وانا لم أقضي من جهازي شيئا هدنا مقآني لقب الصباح إذا راقني زمن شجعان وجب الصورة إذا راقني زمن شجعان وجب الصباح وفيما أنا كذلك جيو هدنا مقآني لأوارق صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم ومن معه إلى الرحيل قد اقلن بي بي فهممت أن أرتحل في أثرهم وأن أدريكهم وليتني فعلته ولكنه لم يقدر لي ذلك والله وجوتو اوركي اسحبك قادر قنيل جيندرغي كنت تنجي يقني قديني وقنوق ثم ما ربيت ان ركبني الهم والبس لما صنعت سنج اورك اصحابنا جيندرغي توجي باشمانتي قاريش غشت وقد زادني همما انني كنت اذا خرجت من بيتي ودففت في الناس لا ارى الا رجلا متتهما بالنفاق او عاجزا عذره الله لعجزه جو قد وقرمت لا يجند بخلوه ان المدينه ده منافق زين او عدمي يات هنني خير شرق القور رقبه صدامون هدي بخينون بخول لا يجند قد ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك اورغس تجيو اخصن الى تبوك ذا شذ عن اورغس اول اورغ اصحاب اورغ سوله اصحاب تبوك شمر ما فعل قبل ابن مالك كبي تشوشي نفه كورن كعبين سو so, بني سلامتين اور قاموا فص او يقولوا انما حبسوا البرده ونظره في عدفيه قوتيلار нахчонилар йиндири бетинни етлашки ҳединго цуроро палат каски нақро гуруча ватски ноҳа фақал муазиз ибн жабалин васқоб абу мақнада муаз ва қанила бисамақул таваллоҳи я расулуллаҳи ма алимна алейҳи илля хайра тус абу райс кушти шина ва лути муаз устаха яби فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضيف شئ الشبل وآيجه ثم بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلاً إلى المدينة تنجي نقل خبر شان الله أولاً أصحاب وعضواتك تنقل سنجل فراكبني همي وتفط أتذكر الكذب وأقول تنجي قرعاً بشان الله جنس وجه هرس والأرض شينبيتي لاورغاستيناوا <سؤال> ها لماذا اعتذر له واخرج من من سخطه غدر اورغ مثل اشون خد شينت عين اورغاستيناوا ها واستعنت على ذلك بكل <سؤال> ذرا من اهل كن وقين رجع عبر يطون لتعق زينو ممكن شين فلم اجد عندهم شيئا وذاس بو شيبو ولما قيل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قادمة قادما عند ابو العمانه قال عليه الصلاه والسلام جيك وقت الشذ جيك زح عني البت له جند ساجهريس بتنق اني له ما يوم بي تشنورقوله هلسي قالي لاخي وعرفت ان لن اخرج من سخطه بشيء فيه كذب هن اورا جسما قاصيوچ اول خهری سبيتون فا از ماتو از صدق اجتريت قريبيچينه ثم اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه وكان اذا قدم من سفر بدا بالمشي فيه ركعاتين اني عليه صلواته والسلام اصحابنا انتاق مدينه علشان اورك سونت حواله سفر دسترجين من خرجو گوبو گبت اشارمت اوصل مسجد حضرسن این جای دیگر یک اوراق کار و آنی آورگاست فلان من تها نبی صلی الله علیه و سلام من رکعاتی جلس للناس اورک کی باند شود حدو عدم از و ادق ادلا فجاءه مخلفون امثال فجعلو يعتذرون الیه حادي الكناني حادي الكناني ابوها اورغس علي الصلاه والسلام اسا اول اولو عن وسمونه اي ان قال ده خطو شد عدل حدنا ازا تدرق <تصفيق> خمدين ولسا اورغ علي الصلاه والسلام الله هو وكل سرائرهم الله بن نور باشكو فجئته انا جد الاوتششان الاورغاستاسكو اني فلما سلمت عليه تبسم تبسم الغضب سينجي الاورغاستقشون اورغاس سلامت قرمن اورغاس هيمانيلا سينبا قرر هي مياش اورغاس عليه سوات فاصونوشن دابوني لوات هانوي فجئته امشي حتى جلست بين يدي هيجو اورغاستاسي شدان ايتا كون انا اوستاسي عدو انيلا ما خلفك يا كعب Kengalar gashin dawalla mun shayin gaza ta swaqti inama shayin gaza ta wajji ruqo charin yakad alam takun qadi ta ta ya rasulullah law allah sirasul nol sikhabi sa yumunthum ba'i ha dunya lasul ينشئ قرون هرسه gibtsun hasulsin adu chuchnil anil kha fa inni wallahi qad u'iditu hujjatan wa bayanan jindis ilah bayang hujaj ejindi dilhem hubayanj hujaj tun gibuk anila walakinni wallahi kinubun gha qad 'alimtu la in hadastu kalyawm alhadith alkadhib li tarda in khaliyla wallahi dil kha yin sadu yeresi ki bitsun ju dur hera bu goni ki allah asna ki yin etsimba qinin mund amulinaho ju amulin duri simba qiju habizin wala in دورجين اتسينغي باكونه كيننموكونجيندر خوغي بوكنيلا الله جيت اسلونين ابون والله يا رسول الله هذلو ما كرن من عذر فيما سنه جيندي ثونغي عذرو بوك اكيلا جيت صحابوراج جو اسوتا اي غزاد كي تو وما كنت قت الاقوى وايسر مني حين تخلفت عنك جوك اكيلا قوته وبها وغا غزاد تلوا قني هب كو فقال النبي عليه الصلاه والسلام سينغاورغس اون وستخا اما هذا فقط صدق اما هرجي دي خر دوست بيت اون بي ثانيه ثم التفت الي وقال قم حتى يقضي الله فيك سينجيندي قوس نون لا اورغس الله صلصم بتا ايمنينك الله حس دور بروبلم رشت هيدا اي الله حس اسش تون هيدينغو اواسجي هيدينسي ما خالتشون الله حس رشت هيدا من جات ف قمت غدب المشدة س مشكل ت قالها س كاب أ فما لس أن ت عن رجال من قوم فقال ل تخم عدم وتجن خدث واللهماعلمناك نبها زب قبل هذا والله لا جدد حجر الخم هي أدي منحد والشهح إلىها فما الذي أجدك أن أن عن أن أتذ. شهد بدون قيشه الاوراق اسبچيني باتي يليسيتن اورغيدي اوراغا سوتسينبا هي سريش الاوراق سينوها فا والله ما حتى هممت ان ارجع الى عليه وسلم هزا يوديناخ ايمه بي چون اون اون جي دريك ات كه سون تي تسن اورا گسختو وسو ها اورا گسي هر سال اورو هر هل شاركاني فيما صنعت احدا ينجت سعدنا بيت اقبي ثرو چو گشين اورا گستيدان خا حضرت هم پي پتا گچي اسرو پس رجلان كي قالا بما ما قلت تسكو عن ناء الهزجي اي هرسي بيتي الى عذرك بوكشنا ورجنا وها بوكشني روق شانجان راحت كبوت كورنا وها ان ان شاء هل نافا قلت جتي قال هيك يا وشالي مرارته ابن ربيع كي هلال اميه جنون هيكو تشس بيسكو عن ابو نين وكان رجلين صالحين هيكو حقوق ان الشيء وعدمك وقد شهدا بدر بدر الجاره غرا فقلت اني ان لي فيهما اسوه ثم مدت يديت ونسيت اني رسلت انوارخه وقلت يا باشا تشانسك جنسك عن بيت وفش من ايد ليسهونت ينج هيك لديل حسابو سيدو adamoglu كريم بن مالك ساولو ما رابتو ما رسول الله صلى Hərləm əlavə autour <gülüyor> coreng民 div rua qorns. Strə thumbs canala askad вже azq gera! Hərləlik ə diman, Hlali tai Umayyad, Hürrat ibn Rabiyyaj, Al Qabim ibn Mahlik. Aviləl, Ariffirullahcısı əyyəndir, m Chuqnun ə Dogsh 싶은 dizə! Hərləm əlavəyi qoynsan, arayəment etlib ﷺ alba qatəs ümagtən, output gör W boot-karə diminşa Şmişə yəni 하지 xəli agaq. فاشتنبنا الناس عدم جديدة سكرة لنا وتغيروا لنا جندهين الخيصاني لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما بقيت هي الأرض التي أعرفها رد الخيصاني للجنده جندها لبقر مدينة رابط إيراق تنطوني لنا ولبثنا على ذلك خمسين ليلة إقونات أقوة نفوت عن اما أما الصاحباء فاشتكأنا وقعد في بيتهما باكيان يا وجند الهدو مرار ابن ربيعه كي خيل ابن اميه كي خك يك يدرق <تصفيق> اور بس حي صوات حسن حق اور سقرك انا فكنت اشب ثلاثه واجلدهم جو تهب جو تصب شنع قنوق ادله جيجي كتقتي وجهه اونيه اصول بابا صدق كي اون يا بظره استور وليام لكن ني لا يكلمني احد كي انا ثم في نفسي سيجت صواطر Ха аргасу кути шуран дами хули қадажу ясуни шуранда шурида урғурха хеджи анги аваргашав гитсин хаул хаулар буну қадила ва кунту ахрису ала فكنت إذا أقبلت على صلاتي أقبل عليّ وإذا التفت نحوه أعرض عني يقول إنه ما تقوله هذا ما تقوله فيه حيث فيه حيث فيه حيث أتاك قتل على القدل جند فلما طالت عليّ جفوة الناس اشتد بي ضيقون عدم القدل قد يقول سكرة ماتا جند رقب وليس بيكا فتصورت جدار بستان أبي قطادة تو فسیاسو خراسو قرا و گوجانلیو واه ابن عمي واحب الناس اليا جند واتصح له يندي بشنوت اوچو له مثلا تو عليه يندي توصي سلام تو نيلا فوالله ما رد علي سلام فقل يندي سلام هل تعلم اني الله جيت اوني لاخ الله اسحق <تصفيق> حالي بصله دو تحارش لجندي الله كي اورا جوترشي فسخات عليه فسكت شين شانغ ماشي اول استغفر حينمو غني قتاتاتش فقال الله تو زمان امريتش اول الله ورسوله اولا الله اسكي اورا رسول ذلك توليت عائدا من حيث اتيت هم ذاك كيغو واقرا ناخوس روكو ينماشا ثم حدث ما لم يكن في الحسبان تشيجيكي قايق فجاءني جندت راق قال لي هجت عادي شي قريشي فبينما انا امشي بسوق المدينه ما يكلمني احد مدينه كبزر اساجو ينماشا يند تشونيجيك قال لي هج ما اذا من انباط اهل الشام يقول شامتو اهل اسو سوخ كريستانوخه كريستانو سوخ واس احلغلا ما يدلني على كعب بن مالك كعب بن مالك يتفقد الجن دي تحلغلا هو كفر chiesa اسان يسا فاشاد الناس الا يكن الناس يحليش ود انا ينه ادم اس قاجا فجاءني ودفع الي كتابا من مالك غسان فاذا فيه ثيغوات موتي في اسا خات خراط باق انجيينخ خرتي بعد فقط بلغني ان صاحبك قد جفاك فالحب بنا نواسيكه ينده خبر شاني لك دور هوما اي اورغ صلي صلوات وسلامه هدي گومسر واتمون احاج تو نوگيل ماشيه حولچينو خا مون ينده وسر ماچي كفرت احلو مون ينده قوات اديله ينده ثا مزيل دور مون لما كلمه ما قراتها وهذا ايضا من البلاء و تزجر عدم اهل اصول ازا قال قاريش هنك شيء اي اهل واتي فخرت احل جو فاتجت برساله نحو النور يتقلد فيه فبكر خر انا وخرت اسكن صدري خ قال كاريسو لما مضت 40 ليله من ال50 قالوا تصقوا اس اورگس وقموا قالوا تصقوا اس وقموا صرته قال ميخاش من عند النبي صلى الله عليه وسلم اورگسيت اماتليني قصوچي وقال سنگوس اونيل لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك اورگس امرها بولقلدتا دورجوچوجي رختين اي روجوجال اس قويه دوغيام فقلت وقال له: وماذا افعل؟ ينتؤن الاتصال امن يقطع شيذي شالينه يا تنشيب حبل جنسن قال لا بل اعتزلها فلا تقربها ني تشاغيله ترقامو غيله امامون هل اسكو قغيله صحروا خضوقك يندل جوجيك شجورك احزكي حقا نجي اورغ صلاه و أرسل إلى صاحبه بإستجال فقلت لإمرأتي تنجي جنس جنس جنس جنس جنس إلحقي بأهلك إتد المندر قبل إبلي السرقق أدلا عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر مندوين قبل إبلي الله أسأل هبجور هبجور رب الله إشادها بزعان <تصفيق> فمضت إلى أهلها ويجأني لإبلي السرقق أما إمرأة هلال بن أميه Hilal ibn Umayyah elcucud ila hayatun awaraga sallallahu alayhi ve sellem asuqa senge awaraga sallallahu hesar ya Allahu rasulullah inna hilale şeyhun fanin ve lesa lehu khadimun hilalina khairu taqa khairu şeyu ila hesi qulu kabul chi hec ila fahal takrahu ay اور غصن ولاك لا يقربك هیچ ایلە پرابلیما یەچیل شینی قوریک هیچ دوتس قوخون اما کینامو گونانگی دوت اس کوه بیگێز بهولاری دا فقالت سێنگە قس اولو گە انە هو الله یا رسول الله ما یزال یبکی منذ لازم بیته الى يومه هذا اوتالو گە یا aqab qawasa qalqa qawasa urdu as hevchidi loqosmati va khudul shi ziki ka'bisa ulugo inda zaika qala lehim ak aunila jindir <gülüyor> ahlu as jindir agasi asha mundi ayin awaragas qos و ما يدري ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امرؤ شاب شد الجي اولاس سين ما قنيشلا اورا غاسين شد الجي ابي بعد ذلك عشر ليال حتى كاملت لنا 50 50 ليله يجيها غرسادوغي فلما صليت صلاه الفجر صبحا 50 ليله يقولن صر دواس روحيك اكبر زمانا جاءوك ان لك ثورق وقد داقت علي ارض بما رحبت ورد جدي اوش قاريهم ان يجاني وبرقها رات قاري فهمي جيد هار وجو زمانك خ سمعت Rəla-kərə encoreli еёgü tростq ilə kendimok <Sessizlik> hə drish edil susunключən yaradzlaolla. Elan sért, qağ jamaissən umů vud olip incidental, Selvinad skal Ιnודin, nöqləyiezdə k oui, ownəcəl göstəríll抱məsəạc ilə varə davänkır therixək. Yəni qağq mlıq sinəkləkəndəkλάəcdə şirirprəla. Radhos nöqlə alwald przəhərəyi seeədən gəlləколən. Allah səcməl mijə Rogerl 포qlar 7 xoğ outro soğus attentsür this столиру ilə فَهَبَّ النَّاسُ يُبَشِّرُونَني وَكَانَ أَصْحَابُهُمْ إِلَيَّ فَارِسٌ جَاءَ عَلَى فَرَسِهِ هَذِي الْجُيُوشُ جَاءُوا عَلَى جَاءُوا عَلَى جِنْدِ صَلَفٍ أَرْقَاءَ بِبَرْقُلِ غَخَا فَلَمَّا جَاءَ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ أَتَسِيلُ جِنْدٌ عَرَبٌ هَلَطَ صَوْتُ جِنْدٍ أَسْقَوَالُ خَدُّ نَزَعَتْ لَهُ ثَوْبَيْنِ فَسَقَتُهُ إِيَّاهُمَا بِبِشْرِهِ İkinci sagede bu da tekrar Kea göre tel bak tonelo sıha ve vallahi ma amliku <Sessizlik> aniza ana izin geyrehuma vallahi gine hikre tel bulma qosasi indir bu iç ila ay اورگ اس اس کہ اون خات بن اللہ عنتین استوا اس اس تل نقبنا فجيئنا جو مشكيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس اوركبت لله مشكيت جنود است انسان وقد استنار وجهه كانه قطعه القمر او سهمه قوله امر او سمير وان غنبي خنجنده قست سرده سردت غن غار موصل وان غعذين فلما سلمت عليه قال ووجهه يبرق من الشرور كيف تسوس السلام اون هذا اوراغ اسو عمر انا قول قول عمر او خياشه اوراغ شين اون لا اب شر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك رخل وجيل خنش كاردو ابس من حبرو وقال ستص وقال زوخ بشنخ اقو انا دود يقينو يا رسول الله دود سيخا يا لوني الله سيستر عندها تبق او هو فَقَالَ لَا بَلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ اللَّهُ أَتَسَمَّجَ أَيُّهَا النُّورُ هُوَ أَبُ هَامُ an an khali'a min mali kullihi jindir tawbatu şat azasaso şat o gila jindir buge, şinna, khara, bu allah şimdi tabuq allah resul allah subhut o gila sallallahu alayhi wa sallam avara rasulun ki amsik <Sessizlik> alayka ba'da malikha ya kha'bun fa huwa khayrun laka tutsul ki nagutugedila tuda butani ki duygothedil hebdik bukniyla bunu tojin abulla fa inni amsiku sahmin allazi bi khaybar wa allah asigi avara rasulun mukhatkunila انما نجاني الله بصدق جو خسرون الخلاص اوتذن لي لجنس بيت ريت خاشا وان من توبتي عند توبال دسا سغي شات بقول خ الله رسول الا اقول الا صدق ما باقي توج جو غعزما سنج سفيت بتنين غير سبيتي نارين رضي الله عن مالك الانصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عزيزك بالله اورق الصول شاعر استسا فقط نافخ عن الاسلام بسنانه وبيانه هيست الاسلام جونان لیجندرگ سبزادسкий جендерگ لوگواتский الله فيه وفي اصحابه قرانا سنگی الله سرهشت انیلە ھس و حقسوت کی ھسل قرقرا ایگوس حقسوت کی قران خر وس هي سالو يوتلا حتى ييس الله الارض ومن عليها هي بيصلجو بالخ الله سقيان اسوچي عن يكتب كخا كعب بن مالك اساخجان خا امير دارسلوق قق و قردسلوق تو سيستر سلوق متتعه اميراس خليف يا هموت خا خليفه واتانيي امن واتانيي هيسي خليف هموت كيالي امروغو Ərisi avaraq salay səvəsəmsə suqi hadisədir ki, avuluqo qüsur mançə istəsə həqiqət məqtid kolistlə kolilə qüsur mançə istəsə zinə xata kolistlə kolilə amma bu surmançə sərisi bir jurnalın Ednan cinçukhabetski joko məqsulun avuluqo Züdil Allahas qosar havunilə avaraq səxcim bəqiyə olsa jinditsarid uqeyb Şəhri qananiyi, he aktar ugunigi, nitçqali rugunanigi ha, resibisunigi ha. Kitdaq busun mançiəs bit aqisikol. Ke anite nitru xulikananigi aqisikol. Ebel institut ruhaniyi bit aqisikol. Resi kitni içine olaru, resibis sarçı busun mançi kolaru, resibisunçi bit ofçine bitra هيدا الساني <سؤال> تلاق أنت وجه لله ورحمة الله ورحمة الله